نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الدوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان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 زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقطرة من الذهب والفضة والقناطر المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأمعاب والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآاب. قل أءنبئكم بخير من ذلكم بالذين تتقوا ربه جنة وتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضا من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الصابرين والصادقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار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 وَتُزْقَىٰ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَّا يَدْخُلُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومرأتي عاقير قال كذلك الله يفعل ما يشاء.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 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ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 ومصدق لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض النبي حرم عليكم واجتكم واجتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله رب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 ومكروا ومكر الله والله خير المكررين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومتاهرك من الذين كفروا ومتاهرك من الذين كفروا وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.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 فقلت تعالوا ندع ابناء انا وابناءكم ورسا انا ورساكم وانفسنا وانفسكم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 يا أهل الكتاب لما تحدجون في إبراهيم وما أزالت التوراة وما أزالت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم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 هِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ هَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّطَائَفَتُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة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 وإذ أخذ الله ميثاق النبي نلما آتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي لا تؤمنوا به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم اصري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 قُلْ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّنَ مِن رَبِّهِمْ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 والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوها إن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِمْ فَلَن يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ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 قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذيب بكة مباركا مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بيناتهم مقام إبراهيم ومن دخل وقام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 تبغونهاي وجو وأنتم شهداء ومن الله بغافل عن ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إتطيعوا فريقا من الذين أُوتوا الكتاب يردكم يردكم بعد إيمانكم كافرين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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون الآباء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أهنتوا ق يأتلون آيات الله أنا الليل وهم يستجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات.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 مثل ما ينفطون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت أصابت حرث قوم غلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلموه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 ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغير قل موتوا بغيركم قل موتوا بغيركم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 فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين أليك فيكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة مزلين بلا إِنَّمَا الْعَزْمُ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالْعِبَادَةُ عَلَى اللَّهِ وَلَهُ الْعَزْمُ وَالْعِبَادَةُ وَلَهُ الْعَزْمُ وَالْعِبَادَةُ وَلَهُ الْعَزْمُ وَالْعِبَادَةُ وَلَهُ الْعَزْمُ وَالْعِبَادَةُ وَلَهُ الْعَزْمُ وَالْعِبَادَةُ وَلَهُ الْعَزْمُ وَالْعِبَادَةُ وَلَهُ الْعَزْمُ وَالْعِبَادَةُ وَلَهُ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 ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقاوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل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 وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ يردوكم على أعقابكم فتنطلب خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر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 وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ في فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتِقَالِ جَمْعَانَ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْعَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 ولئن قتتم في سبيل الله أو موت لمعفورة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن موت أو قتتم لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِتَلَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلٌ غَلِيظٌ الْقَلْبَ لَفَضَّوا مِنْ حَوْلِكَ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 أو لَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَابَتُم مِثْلِهَا قُلْتُم أَنَّهَا ذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِدْأَ فُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَ الْجَمْعَانِ فَبِإِذنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلموا قتالا لاتبعناكم أم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون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 يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله الله اكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد Allah